يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله دين لهم سوء أعمالهم والله لا ذل قوم الكافرين